ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله على ما يبدو النهارده كان في مشكله في في البرنامج نسال الله <سؤال> سبحانه وتعالى ان يجمعنا على خير رب العالمين <سؤال> كنا توقفنا المره فاتت عندي كنا توقفنا المره اللي فاتت يا عند ايه حد فكر كنا توقفنا المره اللي فاتت عند في سورته بلد عند فق رقبه فق ورقبة في شورة البلد. نعم فك رقبه في سورته البلد نا فك رقبهنا نكمل ان شاء الله في سوره البلد قال الله تعالى فك رقبه اه فعلا هو كان في مشكله, مشكلة والحمد لله ربنا فرجها يعني وربنا هداهم وصلحوها. يعني. النهاردة نهاردة جماعة نهاردة خمسة اتناشر شاء الله. قال الله تعالى فك رقبة أي هي اعتاق رقبه عبد أو أمة أو إطعام في يوم في يوم ذي مزغبة يعني يوم مزغبة أي مجاعة أي يوم فيه مجاعة وهو عزيز فيه الطعام سبحان الله نفس القصة واضح أنا ممكن ينطبق هذا الكلام على أهل الصومال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كربهم يا رب العالمين يتيما ذا مقربة أي يطعم اليتيم وهو الصغير الذي لا أب له ويكون اليتيم من اقارب هذا المقتحم يتيما ذا مقربة قربه طبعا اليتيم طبعا بيطلق على ايه على من فقد ابوه او الذي الذي فقد اباه وهو لم يبلغ بعد لكن اذا ماتت الام فلا يقال لهذا الولد او هذه البنت يتيم او يتيم وهو الصغير الذي لا اب له وهذه نقطة برض مهمة ما الشيخنا ركزوا عليه ويكون اليتيم من أقارب هذا المقتحم فطبعا كما تعلمون أن الأقربون أولى بالمعروف أو مسكينا ذا ما ترابه أي لا شيء له يا سبحان الله يعني التسقت يداه بالتراب التسقت يداه بالتراب كأنه لسق بالتراب لفقره قال مجاهد هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره نسأل الله عفو عفو يا رب العالمين طيب بالنسبة لنا برضو نحن ممكن إن شاء الله يعني يريد برضو أخوانا أخواتنا يحاولوا يحملوا برنامج في برنامج اسمه IM Talk IM Talk. ال IM Talk ده ان شاء الله يعني هو يعتبر عامل زي برنامج ده كبديل له. ولما بتقعد فترة مثلا في هذا البرنامج نوصل حوالي يومين IM Talk IM لا IM IM IM Talk اه طب حاضر لحظة يريد برضو يكون معانا البرنامج ده نفعله وبيدي بيتسبغ كل ما كل ما تتواجد لمدة مثلا حوالي ومن كده بيسبغك ازرق بيسبغك ازرق فده يعني الحمد لله ميزه يعني في هذا البرنامج يعني ماشي كده يا رجاله لحظه رابط اللي فاهمين جوجل اهو مش عارف والله. اي ام تي جي لا هو اللي اي ام توك ده رابط التحميل هوت ماشي في 32 بت او 64 بت ده رابط تحميل اي ام ان شاء الله يا اخوانا واخواتنا يحملوه بحيث انه يكون بديل لو برنامج الفاسكونيا ده بديل له ما كانكوش شوية عمال الايا ونحتاج بعد كده يعني مثلا درس الشيخ الله يحفظه درس الشيخ النهاردة من الشيخ سعيد النهاردة فطبعا ما جاش طبعا ده طبعا جينا كده فطبعا برنامج يعني الله المستعال فسكون يفعل يعني ما علينا فقال الله تعالى او مسكينا ذا مطربة اي شيء له كأنه رسق بالتراب لفقره قال مجاهد هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره في بعض النقطة هنا يعني رسمت كلمة مجاهد هذه في مقدمة في أصول التفسير للمتهمية ولهذا قال الثوري ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد اردت المصحف على ابن عباس اوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها الله. تخيل باء لما يكون سيدنا مجاهد ابن جابر اسمه مجاهد ابن جابر هو تلميذ ابن عباس ولهذا قال الثوري طبعا سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به واخدين بالكم ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم وكذلك الامام احمد وغيره من من في التفسير وكثر الطرقه المجاهد اكثر من غيره خلاص فالدال بالنسبه لكلمه مجاهد يبقى مجاهد ابن اسمه مجاهد ابن جابر وهو مين وهو بن عباس عباس الله عنهم وأرضهم. طيب ثم كان من الذين امنوا ثم كان من الذين آمنوا فإن هذا القرب انما تنفع مع الايمان اذا اتى بها لوجه الله إذا أتى بها لوجه الله ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر اي على طاعه الله رقم الصبر على عن معصية الله رقم اثنين او الصبر على ما اصابهم من البلايا والمصائب طبعا احنا هنا طبعا معروف انواع الصبر الثلاثة الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر على اقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة طبعا اتكلمنا فيها قبل كده في علاج الهموم خلاص ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالايه وتواصلوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وื่ى بالصبر وطواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة واتواصل بالمرحمة أي بالرحمة على عباده أي بالرحمة على عباده سبحان الله خلاص أولئك أصحاب الميمنه يعني أصحاب اليمين هم أصحاب اليمين انظر سوره الواقعه الايات من 26 وعشرين اربعين والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه يعني اصحاب المشامه اي اصحاب الشمال اصحاب الايه أصحاب, اصحاب الشمال اصحاب الشمال طبعا من ياخذون كتابهم بشمالهم اولئك اصحاب المشامه وهي النار المشؤومه وتفصيل ما عنده الله لأصحاب اليمين مبين أيضا في سورة الواقعة من الآيات رقم 41 إلى الآيات رقم 56 عليهم نار مقصده أي مطبقة مغلقة بسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافي كده إحنا كده خلصنا صوت البلد من كتاب الزبدة وكما هي عادتنا طبعا إن إحنا بنحاول ناخد من سورة الصورة من الزبدة وبعد ذلك نأخذ من صورة من تفسير السعدي طبعا ان احنا ما عدناش دلوقتي في الاول كان الكمية كبيرة اللي احنا كنا ناخدها من من الزبدة دلوقتي الحمد لله يعني بقت الزبدة صغيرة قوي قوي قوي قوي ما فيش توسع فعشان كده ايه بناخد من من تفسير السعد ان شاء الله هنكمل به طيب فك رقبه اي فكها من الرق بعطقها او مساعدتها على اداء كتابتها ومن أو باب اولى فكاك الاسير المسلم عند الكفار طبعا ده اولى خلاص او اطعام في يوم ذي مسغبة طبعاً الأجماعة اللي, اللي يتابع معايا يجيب مؤسسة التفسير ويتابع بالساعد برضه فأنا بحاول بلتزم بكتب عشان زي ما اتفقنا بينجز هذا الله الرحمه شيخنا الشيخ المقدام قال أنا هبطل إن أنا أدي كان دي 1997 أنا هبطل إن أنا أدي من إيه؟ من الوعظ لأن الوعظ ينسي بعضه بعضا فبدأ في شروع في كتاب شروع كتاب من 1997 الله يرحمه رب العالمين أو طعام في يوم من ذي مسغبة أي مجاعة شديدة بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة شد الناس حاجة يتيما ذا مقربة أي جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا مقرب يبقى يتيم وفقير أيضا وذا قرابة طبعا سبحان الله تجد يا جماعه لما نتامل هذه الايات قد ايه المجتمع المسلم فيه تالف المجتمع المسلم فيه تالف وفيه رحمه فمفيش حاجه يا جماعه يعني في المجتمع المسلم مفيش حاجه اسمها يتيم مفيش حاجه اسمها يتيم مفقير واخدين بالكم يعني دي مفيش حاجه اسمها كده في المجتمع المسلم المؤمن اللي دي الله سبحانه وتعالى فيش حاجه اسمها واحد يتيم مش ما ما حدش بيرعاه ما فيش حاجه اسمها يتيم محدش ااا يتيم فقير ما فيش حاجه اسمها يتيم وله قرايب وفقير ما فيش الكلام ده خلاص زي برده يا جماعه ما فيش حاجه اسمها واحده مطلقه في المجتمع المسلم ما فيش حاجة اسمها واحدة عانس في المجتمع المسلم سبحان الله ما فيش حاجة اسمها أرملة في المجتمع المسلم شيخنا الشيخ عدوش الباقي حافظه الله أكد عليه هذه المعلومة ما فيش حاجة اسمها في المجتمع المسلم واحدة أرملة جعار على جبين هذا المجتمع خلاص ما فيش حاجة اسمها واحدة أرملة ما فيش حاجة اسمها واحدة مطلقة ما فيش اسمها عامس الحاجات دي مش موجودة في المجتمع المسلم واخدين بالكم كذلك برضو ما فيش حاجة اسمها يتيم اللي مات أبوه طبعا يعني ولو مات أبوه وأمه لسه عايشة وأمه طبعا أرمالا ما فيش حاجة اسمها الكلام ده لازم يشغلها جوازة سبحان الله فده بيؤدي إلى ترابط المجتمع ترابط المجتمع والمجتمع بيبقى متكامل متكافل واخدين بالكم فيا بخت يعني ويا هنامة من تزوج امرأة ارملة ولها يتيم سبحان الله اما دلوقتي طبعا للأسف الشديد يعني اختلفت الموازين ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرد هذه الامه الى الله سبحانه وتعالى ردا حسنا جميلة فتجد بقى ايه ان يقول لك يقول لك المواحد مثلا عايز تجاوز واحد او لحاجة فقول لك هتجاوز واحد ارملة يعني مش و عيل في عيلك عندها عيل او عيلين حاجات عجيبة جماعة كأن الناس دي جايبة من كوكب اخر هذي الناس تتكلم و في كوكب اخر يعني ايه مشكلة ايه المشكلة واحدة ارملة عندها يتيم ايه المشكلة متربيه سبحان الله ففي المجتمع الغير ملتزم الموضوع ده مش معترف بيه واخدين بالكم حتى الملتزمين يعني ولا حول ولا قوه الا بالله بيعذبوا في هذا الموضوع يعني انت هتربي رجلك ليه سبحان الله سبحان الله ده نتيجه الجهل يا جماعه الجهل المركب الذي أصيب به هذه الامه نسال الله العفو والعافيه نعم فصلنا الدين عن الدنيا فكانت هذه النتيجه تخيل لما واحد يقول ان إزاي تتجوز واحدة ارمله وما عندها يتيم وكمان هتربع عشان تربعي لها سبحان الله رئاسة الله سبحانه وتعالى طبعا لا تعليق على هذا الكلام يعني. أو يتيم أو مسكينا ذا ما تربع أو مسكينا ذا ما قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة لزق بالتراب لام وزاي وقاف خلاص؟ ثم كان من الذين آمنوا أي آمنوا بقلوبهم لما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم الإيمان بالقلب وهذا يطفح على الجوارح وتظهر على الجوارح طبعاً أن القلب كما تعلمون ما البدن بدن من كل وعمل الصالحات بجوارحهم من كل قول وفعل واجب او مستحب كلام سليم وتواصلوا بالصبر على طاعة الله رقم واحد اما صلاة الله رقم اثنين رقم ثلاثة على اقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة بان يحث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك والاتيان به كاملا منشرحا به الصدر نطمئنة به النفس يبقى الإنسان مننا يحاول إن هو يحث أخوه المسلم يحث أخاها المسلم يا أخي اتق الله يا أخي اصبر وغدين بالكم علشان الإنسان مننا لما يحث الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى من المؤكد إن هم بعد كده هيحثوك على طاعة الله وينصحوك على طاعة الله ده من المؤكد خلاص فالإنسان مننا يا جماعة بيوصي الناس يا جماعة لا تأذكر الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل واخدين بالكم قل إن لله وإن لها رجعون اللهم ما جن فيه مصيبة وحل فيه خالة منها الحمد لله كل حال الله الله ربي لا أشك فيه شيئا سبحان الله والتواصل بالمرحمة أي بليل من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية وأن يحب لهم ما يحب نفسه ويكره لهم ما يكره نفسه سبحان الله تخيل بقى جماعة لما الإنسان مننا يعيش مع هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الحديث طبعا جماعة فأنا حفظينه في الابتداء كمان حفظينه لا يوم من حتى يحب لأخي حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه طب ايه المشكلة جماعة ان انت تحب لأخوك المسلم اللي انت بتحبه ليك ماشي انت نفسك يبقى لك فلوس نفسك ان ربنا يبارك لك نفسك ان ربنا يغنيك برضو تحب الحاجات دي ليه المسلم برضو برضو بتكره له ما تكرهه نفسه مش بعون مثلا أي مذكرة تحصل تتمنى أن أخوك المسلم ده يموت مصيبة تتمنى أن أخوك المسلم ده تحصل له كارسة تتمنى أن يجيله بالوة وتشيلوا طب ليه يا جماعة لهذا, لهذا الأمر واهدين بالكم يا جماعة لو في اي مشكلة لابد وانا نتعامل معها عندك مشكلة عندك بلاء تعرضت له من شخص ما روح وكلمه وناقشه يا خي انا زعلان منك على فكرة انا شايل منك ليه ومش ليه ومش عارف ايه انت عملت فيها كذا, كذا كذا كذا ماشي فن الحوار ده جماعة مهم جدا جدا علشان نفوس مشيش تشلش من بعضها لان طريقة الكلام أو طريقة المعاملة المادية أو الحسية دي ولا حول ولا قوة إلا بالله بتؤدي إلى فشل العلاقات بين الناس بعضها لسانك ده جماعة حاول قبل ما تطلع منه كلمة تدورها في دماغك هل قلت الكلمه دي أو قلت الجمله دي هل هتزعله ولا تفرحه هل هيشيل مني ولا مش هشيل مني خلاص طلعت الكلمه منك الرجل زعل منك جه يعاتبك واخدين بالكم جه يعاتبك اخبر العتاب ماشي وتاسف لو انت حسيت ان انت غلطان كان ضمن الأشياء جماع اللي الواحد تعلمها في الشركة عنده سبحان الله كان واحد عنده يعني حوالي فوق ستين سنة أربعة ستين خمسة ستين سنة في هذا الوقت يعني فهذا الرجل يعني يعني أنا طبعا تعلمت منه حاجة أنا مش انساها انشاطه العمر بإذن الله وبيبقى سبب في حل جميع المشاكل الكلامية مع الناس هذا الأخ الفاضل دخل على المكتب وكان في حاجه من الفذاه فقاعد يزعق ومش عارف ايه وكده فانا رضيت الزعق ده بزعق يعني معروف يعني ايه الاسف الشديد احنا كمصريين اتعودنا ان حد يزعق احنا انزعقله كده يعني خد حقك بدراعك يعني زي ما انتو عارفين النظام بتاع المصريين يعني خلاص فراح لي يا سامح على فكره انا بتكلم انا مش قصدي اهينك ومش قصدي ان انا جرح كرامتك بس عامة ان كان صدر مني حاجة زعلتك فانا آسف واحدة واحدة ندرس الكلام الراجل بيتكلم كلام مش قصد انه هيجرح كرامتي مش نقص انه هني مش مش مش قصد انه هيهني مش قصد مش انه هي زعلني لكن طلعت منه كلمة هذه الكلمه يا جماعة, هذه الكلمة انا خدتها بهذا المحمل السيء خلاص قمت رايح منفعل عليه طبعا عايزين نشوف فكر الناس الكبار ناس العاقلين الناس المحترمه اللي احنا نفسنا يا جماعه نقلدهم قال لي ايه قال لي يا سامح قمت انا بقرا ثاني قال لي يا سامح انا مش قصدي اهينك أو أجعح كرامتك وما شبه ذلك ولكن إن صدر مني كلمة زعلتك فأنا آسف ده واحدة جماعة عنده 65 سنة أو 63 سنة أو 64 سنة بيعتذر لواحد أد ولاده الصغار يعني كان أنا عنده 66 سنة هذا الكلام من أول 2008 2008 بالضبط 2008 من 3 سنين كان هو عنده مثلا 63 14 سنة يعني في الحلوث دي واحد واحدين بالحضراتكم ايوه نفس القصة يا جماعة انا بتكلم مع واحد جه عاتبني خلاص كده انا بسمها كده واحد اه بتكلمه ففجأة انفجر خلاص كده ف المفترض يا جماعة ان انا انا انا بسمي كده واحد بينفجر في الكلام ده معناه ان الرجل ده انا دستله على دمل انا دستله على دمل خلاص يبقى انا اكيد عملت مشكله او عملت مصيبه خليت هذا الدمل انه ينفجر بالصديد انا بسمي الكلام القبيح ده هوت او الكلام بصوت عالي ده عامل بالظبط كده زي الصديد بالظبط طبعا انتوا طبعا الصديد ده عباره عن كرات دم بيضة كرات دم بيضاء ما بيهاجم الميكروب اللي موجود في جرح وما ما شابه ذلك فاكر كده هو بيكون مشحون فانا بسمي الشحنه دي كلها ده عامل انت يا راجل ضغطت له بالزرار كدهوت وانفجر صديده والحوله قواته لله بالله فتقول له يا والله انا مش قصدي انا اسف انا اعتذر انا عملت لازر راسك هابوسها بس ما تزعلش مني انا مش قصدي خلاص بالتأكيد يا جماعة يعني بالتأكيد يعني لو كان ايه حتى اكيد هي بالاعتصارك وهكذا ماشي فدي نقطة يا جماعة كنا بنحب ان احنا نتعامل مع الناس زي ما الناس بتحب انها تعمل فعشان كده يعني انت بتحب الاخيك كلمة كويس يعملك كويس يسعى في حاجاتك انت محتاج حاجة تسعى. تسعى. تسعى تسعى له فيه وهكذا بكده يا جماعة يكون المجتمع المسلم في منتهى التراحه أما دلوقتي الخلافات ما بين المسلمين بعضهم طب ليه ليه في ليه خلافات بين المسلمين بعضهم ايه ليه اللي أستاذي وقدين بالكم انت رايح تطلب حاجة من واحد خلاص يعني درجة ان الواحد لما كان مثلا بروح يطلب حاجة مثلا بقول على فكرة أنا جاي محرج وانا بططب منك الطلب ده هو مثلا ما الطلب بسيط جدا يعني والله على جايب منك الطلب ده واخدين بس على محرج والله منك الطلب ده لأن الطلب ده يعني, احنا يعني الجنة. من أنا منك لي حاجة في الشغل واخدين أو حجارك مثلا طلب منه شيء خلاص هتلاقي في المجمل ان الكلام ده كلام ههبل يعني تطلب منه واسم منه الله انا عايز منك ايه تحمل لي برنامج الفلان او عايزك مثلا تتابع لي الحاجة الفلانية وهدين بالكم هتلاقي في المجمل هتلاقي احنا فئي بالزبط يعني كلام بسيط جدا اللي احنا متطلبه فانت بتحسسه ان احنا اولا احنا في الدنيا والدنيا دي حقيرة وعندما أتطلب منك طلب أنا مكسوف فأنا أتطلب منك الطلب ده أسهل وبركش مثلا إيه أنا عايز أعين ابني أو عايز أعين بنتي أو عايزك تخلص الموضوع الفلاني ده أو كلام بسيط يعني وهذه من بالكم فلازم نحاول يا جماعة نحط الموضوع في إطاره الصح إن أنا جاء أتطلب منك طلب معين هذا الطلب يعني أنا محرج وأنا جايب أتطلبه منك يعني عيب عليك يعني إن أنت مش عايز تنفذه وهذه من بالكم يعني عيب ان انت مش جاي تنفذه فدي ممكن تكون طريقة او طريقة كلام بحس ان انت تبين انت مكبر للكوم او الموضوع تافه وما يستهلش وعيب او اللي انت بتعمله ده بس برضو بالادب يعني خلاص، ايضا ينبغي ان احنا ان احنا نلتمس لاخينا الاعذار يعني هو هذه الرواية طبعا يعني ايه أو ها طبعا هو مش حديث يعني انا مدعوضتش عليها ترسه حككه 70 عذره طبعا ايه فانا حاولت ادور عليه ما لقيتوش يعني ده كسامح يعني ان هو بيلي اثر على, على, على أثر ابن اثر لابن سيرين اثر لابن سيرين ان شاء الله ويكره لهم ما يكره لنفسه ولك الذين قاموا بهذه الاوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة لاقتحام هذه العقبة وليك أصحاب المين لماذا لأنهم أدوا لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه وهذا نهوا عنه وهذا عنوان السعادة وعلامتها وهذا عنوان وعلامتها فالإنسان من نجمة التواصل بالمرحمة يعني نوص, بعدنا يعني نوص بعضنا بعضا يعني نحث بعضنا بعضا بالمرحمة للخلق من إعطاء المحتاج والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه طبعا أهل بيتك عايزين حاجة حاضر أولادك حاضر جيرانك حاضر قرايبك حاضر اللي معاك في المسجد حاضر واخدين بالكم واحد في الشغل عايز طلب منك في الشغل حاضر هشوفه لك حاضر لحظه بس خمس دقايق هدرسه لك واجيبه لك واشوفه واخدين بالكم في في الشغل برضو هعدي طلب منك طلب خارجي حاضر انا تحت امرك هو ده يا جماعه لازم يكون سلوك المسلم القيام بما يحتاجون اليه من جميع وجوه لقيت واحد عنده مشكله في حاجه معينه على فكرة أنا ملاحظ حاجة معانا كذا كذا كذا كذا. لما ديجا تنصح حاول لا تجرح الشخص ماشي ولا تهين الشخص واخدين بالكم لازم جماعة اللي يوند تكون واضحة عندكم أن أنت تنصح يبقى نصح بأدب النصح بأدب لأن المرة واحد لأسف شديد جاي ينصح واحد كان بيبيع برضه قدام الشركه فبعدين ايه عمال يتعامل مع الناس بياع يعني وكده خضار او فاكهه فعمل بيبيع ايه وعمال بقى بي... بيعمل على بي... الناس يعني فواحد قال له يا اخي حرام عليك ماشي هو انت احمر سبحان الله قال له يا استاذ ايه ده انت إيه ولا ايه اما تاخد قطفيه سبحان الله انت الشيخ العريفي الله يحفظه كان قال كلمه جميله جدا عن النبي صلى الله عليه قال ايه قال ياربعه السلام كان بيضبط الحماس خلاص كان بيضبط الحماس صلى الله عليه وسلم واحد عنده حماس في انضباط وأيضا توجيه توجيه الدفة ده يوجه د الدفة هذا الصحابي لهذه لهذا الأمر توجيه الدفة ممكن توجيه الدفة سو سلم أيضا كان بضبة الحماس سو سلم ماشي فالإنسان مننا ممكن يكون عنده حماس عز نصح لكن من فرط حماسه يغلط في الناس طبعا ده مش مطلوب أو يهين الناس برده ده مش مطلوب برده لازم يا جماعه الكلمه تدرسها قبل ما تطلع يعني مشكلتنا كمسلمين ان احنا مش عارفين ان احنا الزين دول الحوار واحد طلب منك طلب زي ما اختنا تقوى بتقول دلوقتي ماشي فبعدين واحد مثلا بطلب منك طلب والله انا طالب منك الحاجه الفنيه او الحاجه الاعلانيه خلاص كده فلو الشكل العربي برضه عرفي برضه وعلم حاجه حلوه يقول لي والله أخي أنا, انا الود ودي اعمل لك اللي انت عايزه وزياده ولكن انت زي أخويا والله لو في ما قدرتي والله ما اتاخر عنك سبحان الله الكلام ده يا جماعة وإذا ربنا يسهل يعني ولو لأوتاه فرصة أننا أخدمك في المرضى أنا مش الأخر سبحان الله سبحان الله خلاص كده ف لكن واحد يقول والله يا عم أنا مش فاضي واحد يقول لك أنا, أنا مش فاضي لا أمعرفش حد كده وش كده إيه ده واحد طالب يقول الله اخي انا بصراحة ما اعرفش او انا اسف كلمة كده بسطة جدا لو انت مش عايز تقول الديباجة دي كلها تقول الله اخي انا اسف جدا جدا انا معرفش والله في معذره اخرى ليه لأن احد السلف سبحان الله جال واحد يطلب منه طلب فما قدرش يعمل هولو فبكى فبكى خلاص فبكى. فصاحبه قال له لماذا قال اسمع بقى الكلام هذا كلام الدرر كلام اللؤلؤ هذا سبحان الله قال وأي مصيبة أن يؤمن فيك المرء فلا يجد فيك ما كان يأمل مصيبة ان واحد متعش فيك أنك تخدمه فتقول له يا أخي وأي مصيبة فعلا واحد بيزعل انت لا تضمين طلب انا بزعل ان انا مش قادر عملك الطلب ده سبحان الله اي نصيبة ان يؤمل فكر مرء فلجد فيك كما كان يأمل فعشان كده السلف كانوا باقي بيبكوا لو حد اصدتم في خدمة ومش عارفين ان هم يقدون هذه الخدمة سبحان الله ايضا بعض المشايخ يقع في زلات ولا حول ولا قوات الا بالله ولكن يا جماعة لابد ان نعلم ان العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وهذه من الأمور المهمة جدا جدا لابد ان احنا نعيها يعني انا معروف كده لو انت تيقنت هذه الأمور هترتاح خلاص احنا يا جماعة بنتعمل مع مين مع بشر البشر طبعا دول يا جماعة وارد الصواب وارد الخطأ لكن احنا يا جماعة مشكلتنا إن إحنا بنتعامل مع المشايخ وهم القدوة على أنهم أناس معصومون فعلشان كده بنصطدم بهذا الواقع هو أخي هو إنسان بيصيب وبيخطئ واخدين بالكم هو طالع مساء على قناة فضائية انفعل انفعل واخدين بالكم هو إنسان وبشر هو, هو ليس بمعصوم، ماشي وهو قدوة نعم ولكن خرجت منه الكلمة إذا انفاعل مثلا واخدين بالكم يعني تخيل انت مثلا كده الواحد مننا جاي مثلا من سفر وطلع فضائي وفي زحمة ومشابه ذلك يعني أكيد يا جماعة أكيد ده هيؤثر على الكلام واخدين بالكم وعلى ده يا جماعة يا جماعة ده لازم نكون معارفين أنا واحد دلوقتي جاي مثلا في درس علم جاي استفزين مثلا يعني فلم لم نفسي فغلطت فيه طب هل الغلط اللي واحد غلطه ده هل صح ولا غلط طبعا لا غلط طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحلم كان بيحلم على المسيء صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. عشان كده القدوة بتاعتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بياتي يأتي على العرب كما تعلمون لما مسك مسكهم اللي رسول صلى الله عليه وسلم وقال اللي قال ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحلم يحلم على الموسى وكان لا يقابل الاساءه بالإحساء وكان لا يقابل النساء إلا بالإحساء صل الله عليه وسلم ما شوف فعشان كذا قوم قتني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فعشان كده قدوة, هو قدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قاعدة كده بعض المشايخ إن حصل منهم تجاوزات فهم بشر ليسوا بمحصومين خلاص أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا هم أصحاب المشآمة بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم يعني كل ما سبق فارق طح ملاق وما أدرك ملاق فكرك أو إطعام في يوم ذي مزغبة مجاعة يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربة إلى آخر الآء اللي ما عملش الحاجات دي كلها وتركها وراء ظهر ظهره يعني نساها نسي هذه الأمور إن نسيان طبعا هنا بمعنى الترك لأن النسيان ممكن بيأتي بمعنى هي إما ضد التذكر أو أنه بيأتي بمعنى الترك كذلك أعتدتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه تنسى فنسي الآيات يعني ترك العمل بهذه الآيات يبقى هنا برضو والذين كفروا بآياتنا يعني تركوا أو نبذوا هذه الأمور وظهورين فلم يصدقوا بالله سبحانه وتعالى ولا به ولا عملوا لأن كل هذه الآيات تجتمع على إيه؟ على الإيمان زائد تجتمع على العمل الصالح. فهم تركوا هذه الأمور. يبقى زائد ممكن نضيفها حتى في سورة التفسير. بس إن إحنا إيه بعضه. في التفسير. هيت نزودها بالالوان الاحمر ممكن هنا نحطها ايه في سوره تفسير هنا راحت فين في سوره فين ثانيه اهو نخت الايه في سوره ايه البلد ماشي فرقتهم العقبه نقط نقط نقط نقط نقط ماشي والذين كفروا وكذبوا باياتنا ماشي طيب كيف كفروا باياتنا اي نبذوا هذه الامور من التصديق بالله والايمان به والعمل الصالح حضراتكم نزودته حتى كمان في ايه في أصول التفسير ابن التيمية رحمه الله ايضا ولا رحموا العباد ولا رحموا عباد الله ماشي كده فده جماعة كفران بالآيات انهم كفروا بهذه الآيات يعني كل ما سبق الإمام بالله تصدق بالله العمل الصالح او أيضا رحمة عباد الله مش كل هذه الأمور لم يفعلوا وذين كفروا بآيتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نرى صدى أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لألا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وهمن وشدة نسأل الله في رب العالمين يا جماعة نكون ان شاء الله خلصنا صوت البلد وليس بس نعمل اه اعلان على موضوع اللي هو توك دهوت عشان ايه رب يا ربي سبحانه ان شاء الله ان يكون بديل ان شاء الله نسأ الله سبحانه وتعالى ان اخفى لنا دولبنا وكفى لنا سيئاتنا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته